أي أهل, أهل الكتاب يعني أترجون أن يؤمنوا لكم والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله وهم العلماء منهم يسمعون كلام الله في التورات أو يسمعون كلام الله الذي أوحاه إلى موسى عليه الصلاة والسلام حين اختار من قومه سبعين رجلا لميقات ربه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أن يصرفونه عن المراجبه إلى معان يريدونها هم فيجعلون معنى كلام الله سبحانه وتعالى تابعا لأهوائهم يفعلون ذلك بعد أن عقلوا المعنى وعرفوه فهم يفعلون هذا عن عمد وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك عن عمد لكنهم يريدون يتبعوا أهوائهم ومن شأن هؤلاء المحرفين أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن إذا لقوا المؤمنين قالوا آمن وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي قال بعضهم لبعض أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم بما أعلمكم به وأخبركم به من سفات محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم به عند ربكم لأنكم إذا ذكرتم أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في الترات وأنه يبعث ويكون رسولا إلى كافة الناس فإنهم سوف يحاجونكم به عند الله عز وجل ثم يوبف هؤلاء أقوامهم فيقولون أفلا تعقلون أفلا, عقلاء؟ أَفَلَا تَكُونُونَ عُقَلَاءَ لا فتمتنعوا عن تحديث محمد وأصحابه بشيء محاجنكم به عند الله قال الله تعالى رجّا عليهم أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَصْرُونَ وَمَا يَعْمِنُونَ فَهُمْ إِنْ أَسَرُوا وَكَتَمُوا صِفَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أو أعلنوها فإن الله تعالى عالمٌ وسيجازيهم على ما فعلوا من كتمان الحق وتحريف الكتاب هذا هو معنى هذه الآيات الثلاث أما ما يستفاد منها من, من الأحكام فإنها تدل على فوائد كثيرة منها تأييس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إيمان هؤلاء المعاندين المحرفين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاند الذي يعص الله عز وجل عن عمال تبعد هدالته لأنه لا خير فيه ويدل لهذا قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانه نعمهون فالإنسان إذا رد الحق أول مرة ما عنه به وفهمه له فإنه يبعد أن الله سبحانه وتعالى يهديه لأن قلبه والعياذ بالله قد زاء قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بل من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات كلام الله تعالى وأن الله تعالى يتكلم ومنها أن كلامه يسمع نقوله تعالى يسمعون كلام الله وهذا يدل على أن كلام الله بصوت مسموع يسمعه من وجه الخطاب إليهم وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة ويدل عليه القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا والمنادات والمناجيات لا تكون إلا بصوت لكن المناجاة تكون بصوت عال لمن بعد والمناجاة تكون بصوت خفي لمن كان قريبا ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة ذم تحريف الكلم عن مواضعه وقوله تعالى هم يحركون قال أهل العلم وتحريف الكلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما تحريف اللفظ والثاني تحريف المعنى. فتحريف اللفظ يكون بتغيير الشكل أو تغيير بنية الكلمة وما أشبه ذلك. مثل لو قال أو قرأ قارئ أول الله تعالى وكلم الله موسى تكلما فقال وكلم الله موسى تكلما لكان محرف للكلم ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان محرف للكلم أيضا لكن الفرق بين هذا والذي قبله أن, قول أن تحريف قوله وكلم الله موسى تكيما يتغير به معنى فيكون المكلم موسى وليس الله أما الحمد لله رب العالمين فإنه لا يتغير به معنى ولكنه لا يجوز ارتكابه لأنه تحريف للكلم وأما تحريف المعنى، وأما تحريف المعنى، فإنه هو الذي وقع فيه كثير من الناس بحيث يصرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل، مثل تحريف بعضهم قول الله تعالى الرحمن على العرش السواء، فقال معناه الرحمن على العرش الثولى، ولكنه أبقى اللفظ كما هو. فهذا تحريف معنوي وهو بلا شك محرم لأنه قول على الله بلا علم فإن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بالقرآن العربي لنفهمه على مقتضى اللغة العربية إذا لم ينقل المعنى إلى معنى شرعي فإذا صرفنا المعنى إلى ما لا تغطيه اللغة العربية كان ذلك تحريفا للكلمة عن مواضعه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة شدة لوم هؤلاء ال... هؤلاء الذين حرفوا وسمعوه كلام الله حتى إنهم حرفوه بعد عقله وفهمه ومن فوائدها أن تحريف الشيء بعد عقله وفهمه أشد من تحريفه إذا لم يكن قد عقله الإنسان لأنه إذا لم يكن قد عقله قد يكون معذورا بهذا التحريف لأنه لم يعقله تمام العقل فإذا كان قد عقله كان تحريفه أشد وأعظم ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه بعد أن عقلوه إنما حرفوه وهم يعلمون أنهم محرفون له فيكون تحريفهم إصرارا على عناد وليس إصرارا عن جهل أو تهاون بل هو إصرار على خطأ متعمد نسو الله العافية ومن فوائد هذه الآيات أن من هؤلاء وأعني بهم بني إسرائيين الذين في عذر رسول عليه الصلاة والسلام من سلك مسك النفاق فصار إذا لقوا الذين آمنوا قال آمنت ولكنه إذا خلا إلى قونه صار بعضهم ينكر على بعض لقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي آمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم على خلاف ذلك في الباطن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نبوة الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم كانت معلومة عند بني إسرائيل وأنهم يعرفونها تماما ويعدونها من فتح الذي فتحه الله عليهم لقوله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وهذا أمر معلوم بينه الله تعالى في كتابه في قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مخصوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ميكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعونهم أسهم والألالة التي كانت عليهم وقد بشر به عيسى قومه فقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من ومبشرا برسول بأسول من بعد اسمه أحمد فصلة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وإلى حلقة مقادمة Inşallah Allah ta'ala.